اا بالنسبه يا جماعه للوحده الثانيه في حاجه ايه اللي واقف معانا واحنا بنذاكرها؟ لا ايه؟ سهله ما فيش حاجه اللي هي تنوقف فيها مفيش حاجه مشكله فيها طيب بس اللي كان واقف معايا اللي هي بتاعه اللي هي اللي هي اون دي اللي هي الرومار اللي هي الحاجات اللي بنحذفها الحاجات اللي بنحذفها ده من من المذكرة. إنه هو الحذف دوت إذا يكون في ساعة النفي في وقت النفي أنا بحذف إحنا قلنا إن الـ on ديت بسرعة كده الـ on ديت بتحل محل أربع حاجات كمام كده أقول لكم معي معي ندا ندا وفتح أيوة أمي اسم معها ماشي الـ on دي بتحل محل أربع حاجات إنه هو اسم المسبق أداة نكرة أداة نكرة اللي هي الـ on وال-d أو بتحل أداة تغذية اللي هي j وال-la وال-d وال او بتحل الرقم من أو الرقم حل رقم من الارقام حد او بتحل حال او ظرف بيدل على الكميه واتفقنا ان الحال او الظرف اللي بيدل على الكميه دول نخلي بالنا يبقى دايما مسبوق ب دو اقول بو كو دو اند دو تمام طيب انا يا نور في حاله ان انا تبقى الجمله عندي مسبقه خلاص في حاله الجمله عندي مسبقه فانا بحط الظرف او الحال دوت يعني مثلا بقول لك كده تو Tu am mange beaucoup de viande أنت بتحب تأكل لحمة كتير Tu am mange beaucoup de viande طب أنا عايزة, عايزة لو أنا ه... الضمير اللي أنا هستخدمه هنا هستخدم الضمير الon وضمير الon في الحالة دي هحطه بين الفربي لأنه عندي واحد ما تصرف والتاني مش ما تصرف خلاص <تصفيق> اللي هيتشال هيتشال كلمة viande لكن هقول هقول إيه J'aime on mange beaucoup يعني أنا بحيط بأكل منها كتير إذن أنا حطيت كلمة بكو في الجملة عندي هنا، تمام؟ ام ده في حالة الإثبات، طبعا أنا هنفي الجملة، يبقى مش هحط بكو نفس القصة في الأرقام لو أنا عندي رقم، يبقى أنا هحطه في حالة الإثبات، في حالة النافية، لأ مش هحط حاجة خالص يبقى أنا خلي بالي، أنا, أنا الأم بتحلي محل إيه؟ بتحلم خل اسم مسبوق بكذا لكن كذا ده م... فيش مشكلة عندي معه خدس عشان كدا أنا بحطه في الاسباط بتحلم خل اسم مسبوك بأداة معرفة اداة ناكرة في أداة الناكرة أنا بحطها في حل الأسباط بتحلم خل اسم مسبوك برقم فالرقم بحطه في الاسباط بتحلم خل اسم مسبوق بزرفه أو حل بيدوله على كمية بردا ده بحطه في الاسباط أنا معنديش مشكلة معه هو انا مشكلة إيه؟ الحاجة اللي جايها بعدٍ هي أما أن انا اون. وصلت كده. اه. تمام. اه يا في حاجة واقفة معاك في الوحدة التانية. اه لا تمام. احنا عندنا بس اهم ما يعنيني في الوحدة التانية حضراتكم ان انتو تبقوا مخلين بالكم من الفيميناء والمسكولان اللي موجودة موجودة فيها. كلمة اريكو فير عدت علينا كزا مواجهة وكنت دايما بتسألوني فيها ستة ولا ما ستتش يا طرح. يا موجودة في الوحدة دي. اريكو الاريكوفير اللي هي الايه؟ ايوه اللي هي فصوية الخضرة دي جامع ايه؟ جامعة مذكر جامعة م... مذكر تمام وحنا قلنا اتفقنا ان المية والزيت من هم انا مذكر؟ طيب. مع الناس طيب. طيب كنا احنا برضك عملنا شوية تجمعات كده في الوحدة ديت ها مين يفكرني بيها كده؟ تجمعات؟ ما قلناش مثلا الكلام دوت كزا والكلام ده كزا يعني مثلا كلمة برضك اللي دايما بيتسألوني عليها اللي هي الاوتر الاوتر دوت مؤنس انا مذكر المحار الم... ايه ها. في ميناء ومسكنة لا ثانية م... مذكر مذكر يليه ثانية لا مؤنس انا لسا كنت مكافلة <تصفيق> خلي بالك وإذا في حاجات كده معاني انا هخلي بالك كلمة.. الحاجات احنا كلمنا فيه في روح دقيقة او دي خلي بالك من كلمة Le poisson Le poisson هو السمك Le poisson اللي هي بالB العادية الصغر ما انا دي التاني, التاني حرف لخلوق الأبجدية Le poisson اللي بالB تاني حرف دي بمعنى مطلوب ودي بتبقى مذكر امؤنسة لكن السمك le poisson بتبقى مؤنسة عندي الكروفات الكروفات مذكر انا مؤنسة مذكر استنوا كده استنوا في حد مؤنس ثماني في حد داخل هنردوا كده نشوف مين الكروفات مؤنس يبقى أنا عندي هاخد يبقى أنا عندي عالم الأسماك عندي الپورسان مذكر وعندي الكروفات والمحار مؤنس تمام كده اي خبص يبقى دي اي دي ال ال ال ال اللحمة مؤنس اللحمة, اللحمة مؤنس, مؤنس. مؤنس. السوسيسان مذكر تمام طيب ده بالنسبة بأنها هراجع كواس جدا جدا الحاجات اللي خاصة بالمذكر ومؤنس الوحدة دي مهمة جدا مين بقى لدخل آخر ده لحد دخل باسم بيم ممكن يكون حد تابع منه طب الفاكرة مذكر لمؤنس يا شباب مؤنس يا شباب ماذا تخش مش عارف تخش انا فيه اصلا حد دخل عندي كده بحرفين بس مش عارف ميني موكي يبقى حكر أيوة ماشي بيقولي يا فاطمة موكي يبقى حكر حكر لا, لا لا دي ميني ميني دخلت؟ هي ميني هي تحاولت خلص ماشي أنا سرعة عملت لها قول بس مش هي ميني كي عندي ميني يمكن دخلها من حد من عندها في البيت آه طب معلش كده يا نور تكلميها على طولش فيها هي اللي دخلت دي ولا لا ما كانش عشان, عشان ايوه هي يا ميس هي بتقول انا دخلت بس نزلت بس مش عارفه لا خاصيه قولها خاصيه كده انا قبلتها تشغل بقى تحط, تحط السماعات والميك خاصيه ظهرت عندي طب احنا قلنا اخر حاجه الفاكهه الفيروي واللي جيم الاثنين مالهم مذكر الاثنين مذكر جمع مذكر خلاص طب مين كمان جمع مذكر خدناه اللي هي كلمه يعني عشان شفتها في التدريبات لكن مون بتيجي مذكر بتيجي اه أو هي دايما بتيجي في صيغه الايه هي جمع جمع مذكر طب عندي بالنسبه ل الافعال عندي في, في الوحده دي فيب منجي مونجي اللي هو بمعنى ياكل ياكل بمعنى ياكل طب يم انا اقول مثلا جو مونج دايما فيب مونجي بياخد معاه ادوات تجزئه اما اقول مثلا جو مونج انا باكل لحمه دايما اللي احنا قلنا ليه بيجي بعد فيرب مونجي وبعد فيرب بوار دايما بيجي ادوات تجزئه ليه عشان خاطر ان اللي... كلهم تمام تريبيان طب لو انا عايزه اقول جو برون بقى كلمة الفرب بتاع بروندر بمعنى ياخذ بمعنى يتناول يتناول اقوم مثلا اقول جو برون لو بتي جو برون لي لو جو برون اقول مثلا برون خلاص كده مثلا ينفع بقى في الحالة دية ان انا هستخدم مع فربي بروندر هنا اداة تجزئة اه في حالة ان انا هاجي انا بستخدم معاها اداة معارفة في حالة الوجبات الثلاثة لكن لو انا هاخد جزء من الحاجة دي لانها كلها يبقى انا هستخدم اداة تجزئة تمام؟ تمام هخلي بقى ان فربي منجيه في التصريف مع النو في ملاحظة صغنونة كده قلناها عليه مين يفكرني بيها؟ بنعطر بنحط ال-O بنحط اه احنا اتفاق غالبا في افعال المجموعة الاولى بنشيل اه, بنشيل اه بنحذف ال وبنحط ال-UNS بس احنا قلنا مع برب منجية يا جماعة بنسيب ال مع ضمير النوم عشان خاطر ما يحصلش عندي مشكلة في النطق خلاص يبقى انا بسيبها في مع النوم عندي كمان ذرب بوار ذرب بوار على فكرة من لو هي اللي كان بتحاول تدخل هي خرجت يعني هي ايوانا او هي بل... خرجت و تدخل تاني عشان هنفعل تدخل على البرمونة انا على فكرة كده قبلتها خلاص قولها توصل توسطها انا هي ظهر عندي خلاص قبلتها تاني برضا اكتريد وقبلتها تاني فبالنسبة لفيرب بوار طبعا فيرب بوار دوت من الافعال الشازة فنخلي بالنا منه جبوات شكله في المع والتو زي هو هو ومع الاي الاخر ت وهخلي بالي مع الن والفو بعد البي على طول على طول حرف الايه حرف الاي خلاص كده ايوه يبقى ده في حاله الن وفي حاله الايه في حالة الفو طيب عندي بعد كده هخلي بالي من اقسام السوبر ماركت ا قسم السوبر ماركت احنا قلنا بالنسبه طبعا لو انا قال لي مثلا الجومبون الجومبون ده اللي هو ايه يا شباب اللحم الخنزير لحم الخنزير قال لي قال لي جومبون قال لي جومبون قال لي بولي قال لي سوسي سون كل ده بيعتبر تبع الايه القسم بتاع الفيونغ قال لي بواسون كريفيت او خلاص اي حاجة فيها بقى مشروبات في بقى ده تبع البواسان اللي هي بحارف البيت انا حارفة بالأبجادي عندي الكروسان والباجت والتوست والبان ده هيبقى فقى نهي جناح من جناح نعم من الحمد لله على السلام اروحي ما يزلني ايه بنتي في ايه البتاع مكمل كل ما ادخل لي اطلع الواحدة مش عارفة معايش اصلا هو في حاجة اضافها جديدة ان انا لازم اقبل الشخص اللي داخل الهوست هو لازم يقبل كل شخص على خدم ما كانش الاول كان الاختلامة خاص على الـ ID بيخشوا خلاص صيب بالنسبة للحقيقة قلنا كلمة زيت وكلمة مياه الاتنين مؤنس كده يبقى بالنسبة ليه الاقسام خلصت عندي بالنسبة للمقارنة اللي دي... نعم اللي تت يجيب اثقيلة عليها في النغة بتاع الإيميل يبقى اثقيلة غريبة اللي, اللي هي ايه, إيه؟, إيه؟ الا مش فا يا نور هي اللي هي بتاعه ما هو اللي هو الجزء الخاص بمنتجات الالبان دوت اللي هو بيبقى بيبقى فيه ايه هيبقى فيه ايه اللبن واللي هو والبيض ومش هتقولي ان, إن البيض مش منتجات الالبان بس بيبقى موجود في الايه في الجزء الخاص بالبرودوي خلاص أخلي بقى من كلمة برودوي كلمة برودوي كمان في حال ذاتها دي كلمة جامع مذكر كلمة برودوي دي جامع مذكر فليجي بعدها لازم يبقى الصفة تتبع المصوف يبقى اي صفة هتجي بعد كلمة برودوي يبقى لازم تبقى تخليها في تصيغة المذكرة خدنا المقارنة في الجزء دوت اللي هو بلو كو وبلو دو و... تمام في مشكلة دوت اعتقد ان هو كان عد علينا كتير واضح ولا في مشكلة شوية. في آه آه شوية من حيث إيه أنت بتطلباتي أنت عافيش تستخدمي إمتة كو وإمتة دول بص يا ستي أنا عندي بلو زائد الصفة زائد كو يعني هو لو جاب لك في الامتحان بلو وبعد النوقت كو أنت لازم تحط بين الاتنين دول لازم تحط صفة يب. خلاص؟ أما قول مثلا كده سلمة إيه بلو بل كو هدى يبقى هابص انا بين بلو وبين كو ايه اللي موجود عندي هنا؟ اه ادكتيف ادكتيف طيب فحالة ان البلو دو بيجي بعدها بقى بيجي بعدها اسم بيجي بعدها ايه؟ امقول مثلا علي مونج بلو دو فيوند كو احمد اللي يبقى بعد بلو دو هنا جاء ايه يا جماعة؟ جاء نبقى أخلي بالي أن بين blue وبين كو بيجي adjective لكن بعد blue دو بيجي ايه؟ بيجي بيجي اس خلاص حاجة يعني فيها الجزئية ديت اه افضل فيما... اتفضل <تصدق> <تصدق> في مقامة بالفعل كمام اللي هي بتبقى ايه وليه اللي موجودة عندك الشكل بتاعها وليه هالي كده blue ودول واحدها تمام ايوه قول لي كده قول ليهالي هو اديني ليه؟ مثال عندك انت مثال مثلا عندك في الشرح اللي ايه لا انا مش هتحيحة بس كنت <تصفيق> مهو مهو اهي اعمولك مثلا كده احمد <تصفيق> احمد مانج ادي فالب هو بلو دو فيوند فيوند كو علي ده المثال اللي لسه قايلاه اهو ادي ادي الفيرب اهو احمد مو احمد جاي بعدها الف الفعل وبعدين بلودو جاي بعدها ايه بعد بلودو هنا جاي بعدها ايه اسم دي بعدها اسم وبعدين بلوديزونز كو, كو علي هو لا في في مقارنه ثالثه اللي هي بين كورن بين الافعال ايوه ايوه اللي هي بلوكو بلوكو بس ويجي قبلها الفعل ماشي أما أقول لك كده بقى تمام أما أقول لك مثلا سلمة مونج بلوكو هدى فرح كده؟ هنا بلوكو هنا جاية إيه؟ جاية ورا بعضها على طول افتاحي المذكرة طبعا لأسف فاصلنا أنا مش قاعدة أم مش جانب المذكرة في المذكرة في المذكرة طيب افتاحيها كده يا فاطمة وقليلي إيه اللي انت مش فهمها فيها عشان أنا أسف المذكرة مش, مش جانبي دلوقتي بس أنا أنا يعني إذا أنا فهم أنت عايزة تقول إيه؟ هي, هي المثال عندنا عمر مونج بلو كو سنفرير كماش؟ ما هو ده اللي احنا قلنا الوقت هون؟ او مونج بلو، ده, ده أنا قولت فيه مثال إن أنا أقول لك كده أحمد مونج بلو دو فيوند كو علي أو أقول لك أحمد مونج بلو كو سنفرير بلو كو ورا بعضها اللي تنلزقين في بعض خلاص كده يبقى أنا هنا بقارن بالفرب صحي كده يا فاطمة؟ ايه؟ يبقى نقول نقوله، نقولهم تاني من الاول انا عندي يا اما بلو هيبقى بينهم مسافة في الحالة دي ايه اللي لازم هيتحط في النص؟ سفا هيتحط بينهم سفا طب انا لو جالي بلو دو يبقى ايه اللي هيجي بعد بلو, دي بلو دو دي لو بلو دو دي موجودة ورا بعضها ونقطه بعدين كو بعد بلو دو هيجي اسم لو انا جالي بقى اللي هي bleu q وارا قبلها verbe هي دي مقارنة الverbe دي غالبا ما فيهاش مشكلة بالنسبة لكو لان هو مش مش يعني هي دي مش بتيجي كتير بس خلاص انت كده خيمتها لما بيبقوا جيانه واربع دي بقى هو بيقارنة عن طريق الverbe وصلت يبقى هما ترتهت حالاتي اما bleu وبعدها الصفة وبعدها q او bleu deux وبعدين اسم وبعدين, وبعدين اللي هي الكو او verbe وبعدها bleu واسم بعدها ما فيش فيها مشكلة خالص تمام ده بالنسبه لحاله المقارنه اخلي بالي بقى الله يكرمكم من الهي الكميات الغير محددة اللي هي زي ان دو والسي دو والكو دو وترو وترو الحاجات دي كلها يا جماعه يا اما بعدها حاجات ما بتتجنرش يا لازم يجي بعدها حاجه جمع يعني انا مثلا عايزه اقول مثلا انا بشرب ميه كتير يبقى اقول ايه ا جو جو بوا beaucoup de ال لكن لو لو اي بعد بكو دير يمسعت الجمع يبقى لازم تيجي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نفس القصة برضك في بتاعة أسي دو وترو دو وخلي بالي من الدو دي يا سئين الدو دي جمتنا في انتحانه احنا كنا ما بنكتبهاش احنا خلي بالي ليه أم دو وأسي دو وترو دو وبكو دو معناها كسير من خلاص الدو ديت أخلي بالي أن هي ما بتضغيش اللي بيجي بعدها جامع يعني كلمة بكو دو مش عشان جاي بعدها جامع يبقى بديها تضغير لا الدو دي ما بتضغيش وما تحكش عليها ويجبها لي في الاقترارات وأنا بصت اللي جاي بعدها أقول ده اللي جاي بعدها جامع فأنا هجمعها لأ هي بكو دو سابتة زي ما كنت بأخذ في سنة أولى إليا كومبيان دو ويجي بعدها اسم إيه يجي بعدها اسم دم طيب أنا ممكن احذف الدو ديت اه في بعض الافعال انا ممكن احذف بحذف منها الـ الـ الدو ديت لما اقول مثلا لما بيجي في النصايح اللي, اللي المفروض الشخص يعملها عشان يحافظ على صحته فبنقول ايه مونج الفو مونجي ام بو قليلا ينفع اقول ام بو, ام بو, ام بو وينفع اقول مونج ام كل قليل يبقى ينفع احطها وينفع اساسا انت لو لقيتيها في الجمل بتاعه النصايح ما تقوليش الكلام دوت جاي منين لا الدنيا شغاله ااا عندي بعد كده خدنا في الـ في الـ في الوحده ديت ازاي نطلب بشكل متؤدب اللي هي جو فودري وبيجي بعدها يا اما اسم يا فعل في المصدر أما اقول كده جو فودري مونجي دو جاتو معناها ان انا عايزه اكل جاتو او انا عايزة لحمة يبقى ينفع يجي بعد جوبودري اللي هي صيغة التأدب اس وبينفع يجي بعدها فعل ايه فعل في المصدر تمام اعتقد ان كده الحاجات اللي موجودة فيها كان اهم حاجة اللي هي الارقام بقى طبعا احنا بتهيقل الارقام اخبارها ايه معانا بنعرف لما يجدنا وثيقا نظبط الارقام ولا ما نظبطهاش هي مش طويل. مذكورة مش في الكتاب أنا مش مزكورة في الكتاب بس هي مزكورة في المذكرة احنا أخذنا... أيوا تفضل يا مني هي موجودة في المذكرة أيوا يا منًّا، أنا سماعينا ه ليس في الكتاب الأرقام, اللي هي ال... ال... الارقام لحد 1000 دي متحن احنا أخذ سي transparency ليس في المذكرة؟ مش موجودة في المذكرة؟ هم هي موجودة بس مش موجودة. مش بالكتاب اللي هو الصور من دوت لا. يبقى انت هترجع احنا عارفين يا جماعة 1000 يعني ايه صون صون لا صون يعني مية ميل 1000 يعني مية ميل او ميل او والصون يعني مية يبقى 1000 يعني ميل يعني عادة قمتها بتلاف يبقى تروى ميل عايز اقول متين يبقى 200 خلاص يبقى انا احفظ ادي 1000 اهي والمية اهي وعلى حسب هقول مية يبقى 100 200 300 300 لحد منزل نوف صون الهي 900 الارقام عندي المفوضة ان احنا حافظينها يعني مثلا قلنا رقم عشرين يعني كام فان فان تلاتين ترنت ترنت جميل ترنت ايو كارونت كارونت خمسين مارين. سان كونت ايه سان كونت سان كونت سواصنت، <سؤال> إه سبعين، إقلنا سواصنت… كم سبعين؟ سواصنت ديس ربيان يعني ستين وعشرة، والـ ٣ عبارة عن اي يا جماعة كنا دايما نقول 80 عبارة عن كم؟ ٣ عبارة عن كم؟ يبقى ٹin، يعني ٣ و كم، و ٣ و كم؟ و كم؟ ٣ عشره مدرس، ٣ عشره، ٣ عشره. ده بالنسبة أرقام برضك خلي بالك من الكنز والسانك السانك يعني خمسة وكنز يعني خمستاشر دايماً دايماً هتلاقي من المتعز دايماً الوثيقة بيبقى فيها سؤال عن الأرقام فحاولوا أن انتوا تعبعوها وبرضك لو فيها أي مشكلة عرفوني كده احنا المفروض ان احنا هنبدأ هن... تحبوا نبدأ بالبوكلة ولا نبدأ بالمراجعة البوكلة ولا نبدأ المراجعة التانية الوحدة التانية عشان نخلص منها بقى عشان نبقى سمينا خلصنا منها ورها جماعة فيه انا قلت برضك اللي وقف مها حاجة يبعتها لي فيه ناس بتبعتلي وفيه ناس مش بتبعتلي وفيه ناس معيشة انا اضخرت صح حصلها حاجات وضخرت عليها في حاجات بس انا والله امبالح كنت, كنت مشغولة جدا فلو فيه حد وقف مها اي حاجة يبعتها لي احنا هنبدأ من صفحة كان طيب الوحدة التانية من صفحة مية, مية واحد وثلاثين مية بسم الله او يا <تصفيق> ميه التراتين مية تراتين مية ثمانية وتراتين هي الموقفة هي تمام؟ اه كلنا حلين يا شباب ولا ايه؟ او كلنا ام مين النادى مش عارفة حسن النادى مش معي انا انا مش حل ليه يا منون؟ ليه منا؟ ليه يا ولاد؟ مش حل ليه منا؟ عندي ظرف ايه؟ اوه مينكو وزرافكو دي نشد حالنا نشد حالنا طيب طيب حللنا اول اتنين هداية كده ما عندنا بيبقى ان انت ما حلتيش بس اتخليكي مسحصحة معي عشان هي قصة كلها بس ان الحالة اللي انت مش حالها انا اخشن انت تبقي نايمة مني ماذا ده انا دهت عليها وتقريبا هي دينامج ولا ايه ما بتصردش عليها <تصفيق> هي قفل الصوت لا قفل الصوت ماشي قفل الصوت بس سمعاني ماشي انا سمع حضرتك بس انا قفل الصوت عادي طب حبيبة قلبي انت حل الواجب ولا ايه؟ ايوه مية دي معنا؟ واحد واربعين مية تمانية وترائتين من مية تمانية وترائتين؟ المواقف ماشي؟ لا مم. انا مش حل المواقف انا حلاتي للتشول معلش طب حضرتك خلي بالك بقى عشان هتستني بعد منى على طول يلا يا منى اتفضلي اول كل الطاول ركزوا معايا كده انا انا فاتي انا فاتي لي اشيتي ان جلاس لافوندوز المحل الحلو حلويات تمام اول حاجات الحلوه اا رحت يعني انا ذهبت رحت اشتري ايس كريم من فالبائع انا هقول ايه لا البائعه لا فوندوس البائعه بودي تقول لك هتقول لك ايه يا ترى البائعه تقول لك ايه كل برف اي طعم تريديه تمام خش على اللي بعدها بيقول لحضرتك بوزن ديك بيشير إليك سوكي البرون و جوته يبقى صديقك سرينسي بيخبلك أو بيشير إليك الايه اللي هو بيتناوله في الجوته هو هيقول ايه آم. احنا طبعا عارفين كلنا الجوته ديت اللي هي الواجبة اللي بين الغداء والعشاء واجبة خفيفة هياخد ايه يا طراب اللي بسكويت يبقى رقم A، جوبران، D، بسكوية، مش هينفع ياخد بولير و هياخد فرقها ما ولا ياخد رز و سمن بعد كده يا نادا يلا يا ماما رقم 3 و 4 خليكي معي مننا اللايك ريمك ركزوا معي يا شباب يو مكزة ميزبحي لباس بقى طيب يلا نادا اقول يا ريت والله أنا ما أقرأ بحذك هالترجمية الجملة votre amie vous demande l'autre c'est quoi صديقك بيسألت أه.. إيه هو زيت, الـ... زيت الزيتون يا حلوة تكيسيختي ما شاء مشارuch... الله أنت كنت التفضي فرنسا وعندي من طول السنة؟ عند حضرتك والله عليك عليكي عشان والله طب ما ينفعش يا جماعه حد بس يجيب لي اي حد يعني وش حد اهبره شويه كده عشان مش نافع انا جنبها يا ميس اروح اضربها لك وقديه يا ريت طلعت كده ولا اي حاجه ده زيت الزيتون ام لويل دوليفي ده لما اللتر اللي لسه عامله نفت فيه من شويه وقلت لكم دايما بتسالوني عليه ودايما مش عارفه ايه ها ايوه خلاص خلاص, خلاص. سما خلاص يبقى بي تبع بعضها بس هقول ايه انا هكلمك على الخاص ما انت لو تبطلي الحالات اللي بتبعتيها دي هقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل شيليني يا بنتي عنك اعملي هارد الحالات دي من عندي هبوظي اخلاقي يبقى شتان برودوي دو رقم 4 ام واقرا تمام قولي أو... بودر اميبو اند فور مي ثيكي ان بي بور دي دي جوتي بودر فير ايه مالو جاتوه جاتوه تمام عشان يعمل جاتوه عايز ايه الحج ا ب طب السريال اللي هي انت قريتي كل واحده عرفتي معناها هو أنا حسنية اللي تحت دي لها زبدة و لا ماشي ما أوه. هو جاتو بتعمل مش بتعمل بالضقيق الفرين اللي هو الضقيق والبيرل هو الزبدة مش كده ولا إيه تمام أعيب تمام يلا نخشي كده يلا يا نور خدي لك جملتين أشدر أشدر أشدر أشدر أشدر أشدر أشدر أشدر أشدر أشدر أشدر <تصفيق> انت بتعرض على صديقك ان هو يروح معاك ان هو يعمل ايه ده بودي انت تاكل سافو دي دلي سوبر مارشي هتقولي ماشي فيها سافو دي دلي سوبر مارشي تمام البوترا ميم دو جاتو الا كات صديقك بياكل كشيندا في الحفله انت انت هتقول اليه برمان كمان يلا يا فاطمه بور فيني ان ربا اون برون دوله سلطه كان هنا بيقول بور شينير عشان انهي الوجبه انهي الوجبه السلطه دي بتتاخد في في بور في نير أن رضا انت لما بتخش مثلا كده يعني رشترون لحاجة المقبلات بيسموها المقبلات صح كده؟ مش السلطة دي من المقبلات؟ مم. يبقى المقبلات يعني حاجة هتقبل بيها هتبدأ بيها خلاص يبقى أنا عشان أنهي يبقى أنا هاخد الدسار يعني الحاجة الحلوة اللي هي تبقى أن إيه؟ أن جاتو الله الله جاتو خلاص كده يبقى أنا زي ما قلنا بور منصيقاً روبار هابدأ بالواجبة يبقى أنها يأخذ سوب أخذ سوب اللي هي الشربة أو هاخد دولة سلاة لكن هنهيها, هنهيها بالدسار اللي هو الحلو خلاص أي حاجة حلو على حسن بقى ما هنجيب لك جايب لك اللي هو الجاتور فهذا اللي هننهي به يلا بعد كده تمام فو انتروجستر لو بري دو أين كيلو دو سو, سو لو بوشي فودي ترونت أورو لو, لو كيلو تمام خودي يلا يا نادا أمنا نكمل معي يعني إيه انتروجي انتروجي زي كده الاستفام أنت تستفهم عن سعر الكيلو السبو مم. البوشي الجزار هيقولك إيه هيقولك ترونت أورو لو كيلو بي تلتمية تلاتين يو... يورو فو دي مون اريم فو ان لات ادوس سوده فو ذات انت حضرتك بتسال بتسال بائع عن لتر السوده يعني مكونات السوده اه بتقولي ان لتر دو او سي في كمبيان تمام تمام طيب الجمله اللي بعدها خديها بردك فوترامي فوديموندي ألو هاركوت لو زي الكوفير ها لسه اهنا هاريكوفير يا جماعة هاريكوفير اللي هي ايه ميس ها هو رقم تسعة دي ازاي كده <تصفيق> ها انت بتطلبي من البائع لكر السوداء كام فوديموندي انت بتطلبي من البائع لكر السوداء فوديت هتقولي ايه هقال لا ده ما قالش بكام معلش انت هتبقى جي فودري أنليفر دو سودا سيلفو بلي انتي عملتين رقم سيئا منا؟ رقم سيئا رقم ماشي انا لمحت كلمة بلي معلش عشان اشغلنا من السيئا لا تمامي بقى تبقى رقم ماشي ببعض رقم أ كميليا منا؟ الأريكو فيرج هي إيه؟ احنا او انت ما قلتيش معانا احنا قلنا الاريكوفير دي اللي هي الفاصوليا خلي بالك ان هي مفرد مذكر ودايما بتيجي في صيغه جمع المذكر اللي هو حاطط لها ليه واسف اسف الايه في, في كلمه اركو كلمه فيا الفاصوليا الخضراء تمام هنثبتها بقى بيقول بي. لي هنا هتبقى سي تان ليجم تمام يلا يا ندى رقم 11 و لوي <تصفيق> مش عارفه ايه ده ليو مونج ان بو بي. ليو بياكل ان بو بي. ادي كلمه من غير دو من غير دو يعني قليلا مي نو مونجي بوكو يبقى ادي ليو بياكل قليل والكيو بياكل كتير بودي هتقولي ايه ام سي اه كيو مونجي بلو كليو تمام يبقى المقارنه هنا بقى ايه ده أكثر من ده الجمله اللي بعدها فو دو مونت منطق كم تشتري قدام انا رديت فير عشت اون سانك خلاص يبقى هنا انت بتطلب ممانتك من ايه عدد البدل اللي تحتاجه عشان تعمل ممانتك عشت اون سانك اشتري منه خمسة تمام يبقى احنا حلصنا مئة بعد كده مئة مئة واربعين يلا يانوش يلا يانوش حوال بوزة الاب بولونجيري عم بس نحول نصارع شوية بنات بس عشان نرحق نخلص جزء جزئ كله حاضر، انت بتكون في اللغة محر الخباس ده، انت تقول جو بودري دو باكت كمين بودرة ميسان فورم صورة لور دو دي جوني اللذي صديقك بيستعلم عنا معادل الغدا هو يقول أكلور بروند طولو دي جوني كمين، لكم 15 شريفاتمة فاتمة فاتمة معلش نسيت ان المايك مقفول ا مجمدة يعني انا مخلي بالي كويس جدا زي ما قلت لكم معلش عشان كلمه بريديز جامع مذكر يجي لي في الامتحان سيرجلي بالشكل ده او سيرجلي قبل اس اقدر اطلعها اعرفها لأ أنا واسطة طيب جدا في كلمة برودويل جمع مذكر فالأرض ستجايتها لازم تلقى باردك جمع مذكر هنحطها فين بقى البرودويل الشرجيرين دون لو فريجو فريبيان خلي بقى كلمة فريجو اللي هي التلاجة عندي كمان فيديها مطلوبة تانية ان هي رفريجيراتور مش بتيل كتير بس هي بص فيها نفس الفروب كده الجئ والأس رفريجيراتور تمام رقم 16 م. ابو انديكي افوترا تخبر هنا افوت بتشير لصديقك فو مش بتسالي انت بتقولي له على السريال بتاعتك المفضله ايه ده دي مش يستفسر أنديك, أنديك يشير أو يوضح يشير؟ أنت الرجل يستفهم أنت دخل دهين دخل, دخل معك أنديك يشير ماشي أو يوضح إنما أنت الرجل هو يستفر هنا يبقى أنت تشير إلى صديقك وهو سريال بريسري هتبقى إيه؟ جادور لومي زورة آه أحب جادور لومي آه كمان عندي بعد كده من نباشر hva du måtte jeg høre om jeg har en kjentere? Hva er engelsjø? Hva er engelsjø? Mekødere. Hva er det? Hva du skal spør deg om kjentere om kjentere? Hva du skal spør قولي ان سي اناميدو فير ان ريجيم المنتهي انا مونتيره انت بتنصح صديقك ان يفعل رجيم صباحي او يومي لمنترفز ان ريجيم الي مونتيرا نظام غذائي انت تقول اول واحده اه مونج ان تو دو قليل من كل شيء آخر واحدة بقى بالموضع عشان كده نخش عالجرامير فو أت و سوبر مارشي و فو أفضي سوف و فو دت آخر واحدة طب يعني ايه معنى الجملة منا؟ انت يعني في سوبر مارشي و عايز في الصوف. الصوف يعني ايه عبار في سوف يعني؟ عطشوب تمام هتشرب زيت هتخش عالزيو <تصفيق> لا لا اول وقع في النص يا مس عسيل جيمرو يعني انا هتجه للفيتروندر اي يعني هيتجه الى, إلى جناح المشروبه تمام كده يبقى احنا كده شفتها سمك مش عارفه لا ما احنا قلنا نخلي بس احنا البوصون بالبيت الثانيه خلاص طب هاخد انا صفحه 141 كده على السريع ولو في حاجه واقفه معاكو هتوقفوني اتفقنا اتفقنا طيب لنناس نقط فروي بريفري الجملة دي أتخلي بالكم منها ساعات مثلا انا هنا لأ هجيب أداة تناسب كلمة فروي عشان أنا ممكن يبقى عندي في الأول فاكهة مؤنفة مليش دعوة بيها أنا هجيب أداة تناسب كلمة فروي الباسع مثلا كلمة أورانجي بورتقان دا كفاكهة مؤنفة مليش دعوة خالص أنا بجيب أداة تواصل كلمة فروي فهقول لنناس اي مون فروي بريفري من الأول عقم آس لو دياب تقولوا مانت اللي هو مشروب النعناع اي تون بواسون بواسون مشروب رقم A بردك جو بردري توست هنا طبعا جمعه هتبقى D نو منجيون رقم A نحنا لسه إينا عليها دون لفريجو إليا دي بردوي نادا هتقول لي أنهي بأنهيك أنهي فيهم يا نادا رقم خمسة أول واحدة ريبيان ري لسه قايدينها جميل جدا مرسي رقم سيس بارفان هنا كلمة موفرة مذكرة تاخد كالي في النص و لسه معدية علينا دوني موا دولا احلي بالي انا عندي سودا مذكر وكلمة اللونتيل اللي هو عس بجبة دي كلمة جامعة مفيش حاجة عندي تلفع معاها دولا بكلمة كونفوتور نور هتقول لي كونفوتور يعني ايه نور نوع مو... يانيس نعم يانيس بتتكلم المربة أنا بلتكلم والله والله ما أنا مش سمعت بيه نعم ها نعم مربة كمين لفرنسي نقط بلو دو مينيرال هذه بقى البلو دو هذه بلو دو جاء بعدها اسم اللي هي المينيرال الماء المعدنية وك معي فصمة يبقى بلو دو بيجي بعدها اف وقطب بتاع دي لي فرونسي لي فرونسي ديت هتاخد بتساوي الايه في الجمله يبقى هتاخد ايه هتاخد بواف اللي هي الاخانيه ا ما مير فا مارشي سوبر مارشي هنا ا مفرد مذكر هتاخد او الجمله اللي بعد كده ا كاتر كار نو بوكو طيب احنا اتفقنا قبل كده الكات... الكاتريكارد اللي هو ايه؟ مذكرة الكيكة اللي هي كيكة اللي هي الكيكة طورتة من العبارة اوه حاجة من اللي هي من, من, من, من, من, من, من, من الانواع الايه الترطاط طويلة تمام حاجة شبه الترطاط والجتوان دي كلمة احنا اتفقنا مع بعض انه هي نوعها ايه؟ مذك... مذكرة مذكرة دي بقى سو كاتريكارد نوك لي بوكو جوب دري اين جلاس A l'ananas أي أي أي جلاس... أي أي طعم حاجة بقول A كذا يا هو مثلا هو مذكر يبقى مثلا زي مثلا على la vanille A la chantilly هنا A A l'abstrofe A يبقى A U واللي هي بتاعته مضاكر Le jeu de Thruy اللي هو عصير فواتي A Dilection الأخرانية لأننا عايزة صفة تعود على كلمة Le jeu هو عصير فكلمه مفردة فهتاخد ديستيل دي اخنيه نوعك بلا بريفير شو كانت بلا يعني طبق هتبقى كل الاخنيه في حد بيتكلم انا مش سامعاه كل الاخنيه اللي هي رقم في ااا بعد كده 100 سنين حاسه في حد بيتكلمني ولاد وانا مش سامعاك لا يا مس كده 102 ولا 103 انا مش عندي مية تنين وربيين ولا ايه بسم الله يا رحمن الرحيم مية تنين وربيين رقم اولها يا مينا بيقولي لامير دومون دو قوزون فون دو ساندويتش الام بتطب من ابنائها كلهم ان هما ياخدوا سانده و تشاتهم كلمة ساندويتش انا يعني جمع او اخر واحدة لان الابناء جامع والحاجة اللي, اللي هما يخضوها بتاعتهم جامع فهتبقى لير اللي هي الاخر مني طب وليما اللي... تكونت اول واحدة مني تمام. حلو اوي اول واحدة احنا اتفقنا أو ينحن... اول واحدة اللي هي السنسة سيدية بي... بتبقى صفات ملكية اذا كان فاعل الجملة عندي مين اا ايه الو اللي... أمّا.. إدل هو.. اللي هو يعني, يعني هنا لو أنا مثلا إيضا.. لو أنا هكلم, هكلم.. هكلم.. هكلم عن شخص واحد يبقى قول مثلا إيه إيه.. براسان سندويتش هو هيااخد إيه.. سان سندويتش أو إيه.. براسان سندويتش هو هياخد, هياخد سان صح كدا؟ إيه.. لكن أنا هنا هتكلم على إيه؟ أما جاء تكلم هقول إيه الولاد هيااخدو سان دا و لتشاتو الأم بتطبب ان هم ياخدوا ايه هياخدوا هنا جمع ياخدوا سندوتشاتهم كلهم اه يعني هو هي هيعيد على الانفو عادي على الاب او على, على الانفو لان السندوتشات هي سندوتشات مين اللي هياخد السندوتشات الابناء ولا الام ايضا من الابناء انا حفظت على الام لا يبقى انت خلي بالك الابناء هنا جانبا يبقى بحالة ليل ابيك اس انا قدام اختاريني اما لور اللي هي اخرها اس هي اما لور اللي اخرها اس وطالما صندويتش اخرها اس هيبقى هتاخد. هتاخد لور اخرينية كده وصلت بني. رقم كانز اللي هي 15 لزادو فرنسي المراهقين الفرنسويين هتبقى رقم C لان بت... الادو فرنسي بتساوي ايه ليل اس مونج كاترو فوا برجو بيأكلوا أربع مرات في اليوم وخلي بالكواس قوي من التعبير بتاع كذا مرة في اليوم أقول 4 fois par jour أنا مثلا بتجرب مردين في اسبلوها يبقى 2 fois par semaine أنا بيأكل أربع مرات في اليوم 4 fois par jour يبقى كنت بار جور دي عشان ساعة يقول لك بور جور 2 jours يبقى لأ هي بار جور رقم 16 إليه سبورتيب المونجو بوكو دو هو رياضي يترى شخص رياضي هياكل كسير من إيه يا ندى جرم اللي هو الخضروات اللي هي فيها ها ايه رقم 1 رقم 17 حلها لي كده 17 هتبقى ليه نيفروت مونج اون بيكون تريديان فاطمه ام بلونجير le blonge euh فوق دو دي كرواسون لي برونجي اللي هو البرونجي اللي هو الخباز جون دي كرواسون كاين اا خدي كمان واحده كمان جونم باد تو ايه ها كلنا نركز في الجمله دي ليه دو غلط علشان اما الادوات المعرفة انا بتتغيرها اه خلي بالك ان فيد بقيمين هنا من الادوات بيحتاج افعال للتزوق اه الزوق يعني الجول فيد بدي جول بتاخد معاها بناخد معاها ايه؟ بناخد معاها ادوات معرفة فالادوات المعرفة ما بتتحولش في النفس مشكلة؟ صح يا فاطمة؟ طوام فهقول جوام باج تو لي كروفات. ليس هات تواري سو باني او ادوري او بريفري او دو لا يحدث فيها تغيير الجمله اللي بعد كده يا نور ماري ماري وبعدها فاصله يبقى انا هنا ايه اللي هيجي بعدها ايه <تصفيق> <تصفيق> هي بعدها اللي هو ايه هتبقى ام ام امر هو يجي بعدها امر تمام هو أه... انا مساحتي تبقى فاضيه بس انا ه... انا اقول باشي لو باتيسر طيب اه حد هي يقول حالا على الكلام ده الجنبه طبعا بص هتبقى غضب هتبقى غضب اه احنا خدنا ركزوا معايا كده شوية احنا خدنا ان يبير بقى الليه لما بيجي مع الاشخاص بيبقى الليش ايه ولو قال ليه بيجي معاها اماكن بتبقى قال ليه ايه اه, لي آه. اما اقول ايه مم. ج في علي كل جو في وليسي مش القو دي عبارة عن أعزة إدلل والقالي كل دي أعزة القلعب الصراف ها اوه, أوه. تمام. تمام تمام لكن قلنا لما ذلك بقالي ييجي معاه أشخاص بستخدم حرف بجرد شي دي حاجة الحاجة التانية أما قلنا جو بس جو بس غالبا آآ آآ بتيجي بس باريا مر بي حلاث؟ حلاث؟ هي هنا هيبقى هيبقى با. هو على ذكرى من حيث الفرنسي الفرنسي بص مقبولة جدا جدا ما هيش يعني انا لو انا بتكلم مع ناس كده يعني درسين فرنساني الجملة تشتغل عادي بس هو انتوا عفهم يديكوا في القاعدة بتقول ان قال ليه اه بيه معها اماكن وقال ليه وقال ليه شي بتيه معها اشخاص فهو هنا محتاج محتاج با وطبعا هنا بيه هنا هنا با في الامر عادي شايل منها القاس ما فيش فيها مشكلة نيجي بعد كده لرقم واحد وعشرين اا يا منا هتبقى كومبياندو اخر واحد ربين لسه اياني كومبياندو بيجي بعدها حتى رب بعدها جمع كومبياندو بهذا مم. الشكل المونج نوات الي جورمو هتبقى اي اي اه هتبقى ترو ترو, ترو. ترو يعني معناها اكثر من اللازم كلمة تري؟ يعني كتير ناماترو ده كتير قوي ليه جرمان اه طبعا اكمل انا عندي لقم 3 و هتبقى صافية الاخرانية لان صافية تتعامل على انها ايه الاقلت هتبقى في الاخرانية بوفو ليه مونجي دي بوار انا هاكل منها هتبقى ان انا هاكل منها واحدة انت عايز تاكل كلمة بوار لبوار اللي هي كلمة مؤنسة خلاص وما تن... لما تنسيها لو أنت تنسيها يعني إن شاء الله مش تنسيها في تكر في محلات حلويات في القاهرة دائما تراك كلمة إيه اليافتة لابوار لابوار لابوار خلاص محلات حلويات لابوار أصلا يعني كومترة خلاص هي كلمة المقطع بتاعها مؤنس يعني تبقى وي جانجون جو لأن كلمة لا دي بتدل على إيه المؤنس يعني أنا عايز منها وحدة كلمة هتبقى ساب جلس ناپاردو بي تتيد دي الشوكولاتة مفهوش حبيبات الشوكولاتة فات هنا مؤنسة اللي هي الثانية يقوم به بوا نقط دو بارجور اشرب اثنين لتر دو بارجور اشرب اثنين لتر من المية يوميا لما كان جو برون دو ياورت انا باخد بكناول الياورت خبال طبعا مش هينفع لانا اول انا بشرب الزرادي ومش هتنفع بريتار لأن بريتار من أفعال الزوج بيجي بعدها أداة معرفة يبقى جو برون دي عورت وعشان كده احنا في أول حافة قلنا خلي بالكو أن بروندر ينفع يجي وراء أداة معرفة زي ما قول جو برون لتدفيد الجنة وينفع يجي بعد لي أداة تجزئة بعد كده حضراتكو جنزيتا جنزيتا يا ندا هتبقى جنزيتا إيه؟ كمبيان؟ 28 حاج ايه 142 28 طب ابو دول هي اخر واحده اخر أبو واحده أبو عشان عشان الجمله ايه عشان الجمله منفيه آه... طب يا ميس ايوه رقم 22 ايه المونج برو بياكل كتير جدا ايديكم طب مش احنا قلنا من شويه ان انا ينفع لك. كلمه بو وترو وبكو والكلام ده كله ينفع في بعض الجمل يجي من غير جو لو انا جاي بعدها اسم يعني مثلا اقول ايه المونج ترو دو شوكولا كثير من الشوكولا انا عايز اقول هو بياكل كتير فهقول ايه المونج ترو عايز اقول بياكل طبعا ترو دي جامون اكثر من لازم عايز اقول بياكل كتير يبقى المونج بكو عايز اقول بياكل قليل المونج بو يبقى ينفع لو مش جايبه بعدها اسم ان انا اقولها لكن بعدها اسم يبقى تمام؟ نعم. او تمام. آه نيجي بقى المية ثلاثة واردين. بسم الله الرحمن الرحيم. آه... هتبقى رقم دسعة وعشرين كوت وده السؤال عن السعر. واخلي بالي من حاجة كوت هنا اخرها اقام نتيلي عشان خاطر بوم هنا جمع. انا ببص دايما في السؤال بتاع كمبيان كوت على الاسم اللي جاي بعدها. وابتدي اتصرف في الفعل على اساس الي دو نون برو دو يوجد في السوبر مارشي نون من ريون احنا اتفقنا ان الجناح بتاع السوبر مارشي اسمه ريون خلي بالكم بس من حاجه ان كلمه سيكسيون ديت بمعنى قسم يعني مثلا لما على اقسام في مجال الطب فانا باخد كلمه سيكسيون أتكلم على لو أنا عندي مثلاً وأعتقد أن في قطعة أنتو حلتوها على الجناح أن المدرسة فيها جناح خاص بالبنات وجناح حاصة بالبنين ففي حالة دي بأخذ كلمة لها أخيراً كلمة بافيون معناها جناح بس بتيجت كنت عاصل عليها آه بافيون بي أنا بحسبها ملعب لا دي بمعناها جناح ففي برق بين الأجناحة اللي هي خاصة في الأقسام السبر مارش مارشي بنسميها رايون والأجناحة اللي هي في المستشفيات او في المدارس كل حاجه ليها ايه اسم لكن كلها بمعنى قريب من بعض فنخلي بالنا طيب عندي بعد كده مع ما ميد اشد دي بش بش كلمه بش يا جماعه يعني ايه كلمه بش ومصرخ خو خو كو ليه ليه قلت لكم مجده نور. او ما لانا نور ولا نتابع سنعتانا نادا. وما انا عدت اخوخ نادا هي لعيد انا لسه قايلة ايه الكومترا ايه نادا يا حديد القلبي. نادا. سوريا نور. يا نادا يا حديد نعم. لا عادة يا ها. انا لسه قايلة الكومترا اللي هي ايه يا حديد. اللي هي يا نور. ده مين? اللي هي N-O-I-A والله العظيم القطر ديت هي اللي تلعت كمتلة في الآخر طب يعني انت تعمل فيك ايه <تصفيق> يعني ده انت لو انت شرب حاجة يا بيت تقام لحسة وليلي شرب ايه <تصفيق> والله اتربى ميا عمال اقول, أقول لابار لابار لابار لابار تلعت لابار دي ايه في الآخر تلعت ايه كمتلة <تصفيق> <تصفيق> هي لا بور اللي هي الكمترا يا انما الباش اللي هو الخوخ ماشي يا مس تمام هسيبه كده قفل لما هعدك احاول فيه هو على الله يفتح ثاني لا فتح الحمد لله طيب بما ان حضرتك ان الباش هنا الباش كلمه زيها زي البوار برضك مؤنث فتاخد جمع مؤنث اللي هي فراش اللي في النص بعد كده لاباتي جيري سي جيريوسي ا نوستروفي انا نجحت في ان انا اجدها لو انا كملت الجمله هتبقى جي ريوسي اتروفي 3 باردون لا باتي هتبقى لا لان هي مؤنث خلاص لو كملت الجمله هقول جي 3 الجمله اللي بعد كده تش ام لو رازان اسكو تش انت بتحب العنب وخلي بالي ان كلمه رازان مؤنث يبقى انا من دلوقتي ثبتت ثلاث حاجات ثلاثه نقول ثلاث حاجات في الفواكه اللي هو العنب مذكر والكمترا والخوخ مؤنثين وقلنا ان الايه الفاصوليا الخضراء مذكره اسم مكتوبه مكتوبه مذكره اللي هي, هي ال... العنب العنب احنا قلنا ال... الكمترا والخوخ مؤنث الم... معلش برده الكمترا والخوخ مؤنث والرزان والالكوفيا مذكر تمام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 دي بقى ما بعد ما سكر بريباريد ما ازر برضك بس هنا فيرب بريباري البريبار لوري با بريباري اللي هي كلمه بريباري يعني يجهز نفسه هي هنا مش بتجهز نفسها هي بتجهز العشاء جاي بعدها يبقى اول واحده هتبقى الاولانيه يبقى مامير بيان بريباري لو ديني لويل الزيت الجين ماتياس جراس ماده دهنيه طبعا كلمه ماتياس هنا مفرد مؤنث فاخره جراس هنا بروم بتصرف مع مع اد والالف اللي هنسيبها اون <تصفيق> اللي هي رقم بي سون دي هي المقادير او مكونات الكشري هناخد كل في النص لان انجري ديون انجري ديون جمع مذكر ال ترافي وال وال ليمون وال ابواك بو هم جعانين يبقى هم عملوا ايه كتير mons a culture mons هما اكلوا كتير عشان هما ه Negative يبقى هنا اخلي بالي من الابوار فان وهتوفر فان يعني check common طب مثلك ليه ما يكونش ان هما اشتغلوا كتير��� علشان كده هما договорين لاك هو بوص المعنى هنا هما اي كتير لانهما Scroll هما اشتغلوا كتير لانهماしました ورا كلمة السجار ريس كتير وهي كلمة برستكروف لاvar c contributed to le again اي خلاص خلاص ل vaccinated كمام زي زي كار كاسكفو نقط كاسكفو بو بول الاولانيه طبعا واحنا مهضمين اي حاجه مع الفو هتبقى دايما زد مونكل ادول لي بواسون بواسون هنا جمع مؤنث هتاخد الاخفانيه جاز بور اكر اون فورم لكي نكون لائقين بدليا مونج من كل شيء اللي هي رقم جو فودري ان كلو دو انا عايز كيلو فراز عايز كيلو فراوله وبرضك فراز من حاجات المؤنثه فراز الفراولة مؤنثه يبقى جو فودري اللي احنا قلنا في صيغه الطلب المتاكد يا بقول جو فودري وبجيب بعدها اسم او جو فودري وبجيب بعدها فعل في المصدر اخر واحده يا فاطمه هتبقى هي رقم 43 رقم 34 تبقى اكل ريو اه اكل, ريون, أكل ريون تمام اكل ريون في ايه لا جناح انت هتروح عشان تشتري الحاجات دي صفحه 144 ا <تصفيق> جام <تصفيق> كانت <كلمة تصفيق> ليليجون احنا اتفقنا ان القدروات والفاكهه الاثنين مذكرين هتبقى جام تول ليليجون اللي هي تول دي كومبيان كم بيان كيلو دو بوم فوفو ليه هتبقى كيلوك أنا البوم دا بيتوزن بال.. بال... لا بيت... ما بيتوزنش لها بالليتر ولا بالقناة دا بيتوزن دو كيلو الأبوستروف جول عدور آوه هتبقى إيه بقى هتبقى أوف ليه بس أوف هنا جميعا طبقا نشعر ها ايوه استني بس احنا هناخد واحده واحده فاطمه قالت لزرف طبعا مش هتنفع لان هي جمع فجمع المفروض ان هي اللي هي ايه ده هي ثانيه هي هي الاوف مش من غير الاس المفروض ان هي يعني فيها يعني الاس دي فيها لا الاس دي في حاله الجمع انما هي مفردها عادي مفيش في اصوات كتيره مع بعض الصوت مش باين خالص طب ماشي ما هو احنا عشان كده قلنا هنقفل الصوت ولا انا بقول لها تتكاوب معي التاهية اللي تبتح الصوت فطب ويبنعمل اغلاق الصوت عندو كل مايك تقفلوه اه يا فاطمة شغالة معي يبقى انا عندي كده يا فاطمة مش هتنفع القوانية لانها اخرها اس تمام اه تمام حلو قوي طبعا عندي يا فاطمة اولها اس هينفع اخد لها لأبسترو رقم اي لقم مش هينفع لشان كده ناخد اي رقم سي مش هتنفع لان انا عندي الاس ده كونسون حرف ساكن فما بخضوش قلق ابوستروف فهنا مش هتنفع لاندي اللوتر اللي هي الرقم بي اتفقنا؟ نيجي معنا كده عن السبعة واربعين لابوم اي دوتار اي مارون احنا قلنا اتفقنا طبعا بوم دوتار هنا لا مش هينفع معها لجري ولا نور عشان نقوم مسكولان يبقى اخب مارون مارون شغالها مع الاتنين المنج هذه بقى اللي أنا بقول لكم عليه عندي اسم وبعد الاسم ك يبقى المفروض إن أنا أجيب إيه هنا من إيه يقال في المقارنة اللي إحنا قلنا بتيجي, بتيجي أداة المقارنة بعدها دوز هذه الاسم ذا كه هاي مننا أصيدو هاي تبقى أوتو دو ليه أوتون دو أوتون دو صوت ايه و سي يعني مساوي انا سامع حاجه م... مش سامع حاجه ايوه ايوه صوت بيقطع كمان كده اه تبقى اوتون دو يعني بياكل اللحمه قد ما بياكل فراخ بوزا شتي كوا هتبقى لوبك وانت شريت ايه, إيه احنا لسه بنتفق ان معناها يرجع الى وكلمه سانتر فيل برضه برضه برضه برضه في الوثائق بتاعت البكره اللي انتم حليتوه بيتكلم عن مذكر مذكر فهتاخد اول اخانيه رقم 2 مونفر مونفر بوا امم نادا هتحليني الجملة دي نادا رقم 1 هي تبقى هي تبقى رقم نادا نادا نادا نادا نشعب ياتر ايه بركوادو ايه بكين بركوادو مفيش بركوادو خالش انا معاك يا فاطمة هترى انت عايز ايه مفيش بركوادو يحببت جازب بكودة اه اه مالش. هنا اخلي بالي انه طبعما في اسم جاي بعدها يبقى لازم انها اكتر يبقى في برس يبقى مونتاب و يا دا. فاطمة تسألي في ايه؟, إيه تبقى اه تسعة واربين هتبقى اكوى اه فوزة في الترق انت اشتريك ايه؟ لان احنا اكتفقنا انكوى بس يبقى في النص يا اما ال... في الاخر يا اما بقبلها حرف برس بعد كده على رقم اثنين وخمسين البقى المونج دي برقش اللي هو المخبز عشان يشتري دي. طبعا الثالث حاجاتين فعشتريهم من اوهي بس اختار ايه يا مينا يا مينا يا مينا افتح يا مينا يا حبيث يا مينا طب يا نور نعم يا مينا يا مينا راح جاوبنا الجملة دية كده التلاتة ينفع نشريهم من فوردنا. هناخد ايه بقى? اه بس هتبقى اخر واحدة بجيت عشان هي روح در من الجمعة. تريبيان تريبيان. اللي بعد كده بيقول لي البروبوز موقع ريسات ام علي ايني ريسات? ريسات يعني مريق اتعامل هي كلمة في ميناء هتاخد بيه. اليا في الورد دون لفريجو وي اليو نابوكو. نعم. ميزي انا زمعها كنت سماكي بس ستاتش علا. عارفه يعني انا وتا هي يا ايه بوشون في بوشون بقى ابكو هتاخدي لا ولا قال لا ابو ولا اون يعني ايه علق ثانيه مني انا قلتلي جاوبي الجمله دي يا بنه معايا جاني والله اه هتشبالي. اه رقم اربعة هتبقى اون. طريقي عند اين هنا. بتحل محل دي بوالسان ودي اسم مزهور بأداك اا تجزئة. او اا فهجي هناخد مكان اون. اا احضر لي ايبقى افورتين مع. لان احنا زي ما قلنا في حياة الامر. في الضمير العم موسى دي الضمير بتاعت الاجتماع 102 شيلو شيل يعني احنا حاجه كده في الاجتماع ما ميل 2 قلنا وبيجي بعدها شخص تبقى ناخد ايه ندى ندى اللي حاجته خالص ده ده مش شخص هناخد فين ميس اه انا اقول بي بي بي اعمال اتكلم الله بيش بيش بيش دفع علي بيش بيش دفع علي بيش دفع رقم 57 بوزا ليه خير نقص نو جو دو ليه خير راس اي دفع جو بوزا ايوه اي ازاي 57 اه سمح 57 بيش سمح لنش 57 اه اه معنا.. مالي هلا انتي بقى انا ميش لي رقم خمسة تبقى ايه ابو سيمو لي انجا فولور مونت احضر لي مشروب لان احنا قلنا بحاجة القبر المنتصة تضرميل بيجي بعد البد وبيبقى بالشكل ده تمام ماشي بقى بعد كده حضراتكو بوزة لا فات هتبقى جو شو فينك ظلص لسبب ليه? بصي بقى يا المفروض هنا بيقول لحضرتك. المعوض عن يكونوا علي انو دو لي فير. انا لسه عاملها. اوز كده? <تصفيق> <تصفيق> ايه اللي هيحل محل لي ديت من الثلاثة دول? دي بالك انا عندي تعبيد يقول سير دي زا شيء وفيه عندي تعبيد سير دي كورس و سير لو انا اختصت دي او دي اللي هي لو اختصت رقم ا او س اللي هيحلم حلهم ايه في ضماير الشخصية ده اسم في, في الرقم ا او س مسبوء باداة تجزئة يبقى ايه المفروض ان انا لما شرت ايه اللي يحلم حلهم باداة اون ال... طب انا عندي هنا معوض عنها بايه اه ليه؟, ليه يبقى انا لازم احط ليه لازم احط ليه؟, ليه عشان اعرف اعوض عنها لكن لو احطت اه او او, أو, أو يبقى انا هعوض عنها بان يا فارس رقم 58 اذا فوق ام لي احنا اتفقنا مع بعض ان البريدوي دي لما ايه اما مذكر يبقى هكان او جاف اول واحده اللي هي الايه الاولانيه ادي جراني هي 45 ربنا ما شاء الله انبارك مش هقول ده 155 في خمسه من خمسه طيب جو برون فيولي ها مين يقول لي بقى لسه قايلينها هندا الفا ايه هندا اخر واحده سي ايه ديان ها مننا ليه بس موديوس ها بارزور هتبقى بارزور. رقم ستين اللي بقى ان هي المكارونة او لا بصرف. لا هتبقى ليه? ليه? ايوة ليه؟ ايوة ايوة كده ايوة كده. طيب أيوه. بالنسبة, <تصفيق> طب بالنسبة يا جماعة للانير ده وشي مشكلة بيقول لي تال برودويني في هتوبر. احنا قلنا منتجات الاربان داخل فيها داخل فيها البيض وطبعا اللبن. والزبدة والجبنة أقول لي لما أقول لي كالبرودويل يتج برون يقول مثلا جو برون دو مثلا فروماج دو لئ دي دو أكل ربا بتأخذي الحاجات اللي هي منتقات أبندي فأني هي وقبة ولا يناس تكتب دون لبتت دي جوني اوكي دون لبتت دي اوكي لاتنين شغالين بس مش هينفع تأخذيها في الغداء الكاسكتو الغد. نو برون ايه اللي انتي ما بتتناولهوش ايه ايه بس كده مش بتنضم بتتناولي من منتجات الالبان ده يبقى انت هتقولي حاجتين بتاخديهم وحاجه ما بتاخدهمش وايه واحد منك الجمله اللي, الـ الـ الـ اللي بعد كده بونجور طبعا هتبقى بونجور اوتوبول اشتي ديغلاس جو دي مش صوت كده الصوت بتاع حضرتك بايظ لسه كده بايظ ولا ظبط شويه لا في صوت عصفوره كده حضرتك ضبعه عصفوره ايه لا هو في حد فاتح معايا يعني لو انتوا قفلتوا كلكم مش ما اعتقدش ان هي هو هيبقى فيه صوت لان انا ما فيش جنب ضباطه في والله نفسي سكته والله كلنا كلنا قافلين كلنا قافلين صوت حضرتك صوت زانك كده زي يعني مش من ضباطك يا مش لو حاطه هاند فري فاللي عنده فري بيعمل الصوت هو انا ايوه عشان انا انا شغاله انا شغاله على اللاب ايوه يا هو الصوت بيعمل كده طيب يعني انتوا ده الصوت بيطلع مع حضرتك لا كده ظبط كده ظبط عشان حطيت ايدي على المايك عشان اكتم اا شتي دي كلاس هقول على باتيسري دي باتيسري شام اا لا جلاس على فاني مثلا او شوكولا في حاجه بس اخد بالي من حاجه دي كومبينس فوت ايس كريم اي ديفر ايجيبتيه ب مين عارفه كنا مستنيين حضرتك Hva har det fikk? Konstantin! GALLY i bestج net repay av minee Ok? Barde Sau da Massachusetts har de beste蛤? Combien denepte høy,nnigh å ha ikke. Tekst oss som men hatt ordentlig å gjøre يبقى كده بالنسبة للايميل. كمام? في كده مشكلة نشتغل في البكرة ولا في حاجة كده بنحتاجينها تاني? اه. احنا بزعب اطويل او خلاص كده. يبقى احنا كده خلاصنا من مراجعة بتاعة الوحدة التانية. ولا في حاجة تاني? اولاد. مفيش. مفيش خلاص كده الوحدة التانية خلصت? نا مفيش. اه. اه تمام. يبقى احنا كده ان شاء الله. المفروض ان احنا نزق راجع المنصوب من اينا راجع الواحدة التالتة بقى تمام؟ الواحدة الاخيرة والحمد لله الواحدة الاخيرة والحمد لله ويبقى كل العيانة بعد كده ان احنا هنحل بوكلة بدل ما بنحل اثنين بوكلة هنحل اربعة ان شاء الله في المرة بكده ان احنا نبقى حالينه اكبر قدر ممكن بس يا رب تكونوا بتعملوا بقلوكوا عليه و اللي هو السير لنير والحاجات اللي واقفة معاكوا بتعلموا عليها ولا نسيتوا الكلام دوات لا بيني من لا وزي ما بقول لكم الموضوعات الموضوع عليه 5 درجات اوعى تكونوا مش بتحلوها زي ما قلت لكم حلوها في كراسه عايزين تبعتوها لي على الخاص تبعثوها لي ونصححها عايزين تيجمعوها الى ال... احنا ربما يعني نتقابل ال... اوكي بس المهم ان انت لازم تحل موضوعات ما تقفش فيها ابدا خلاص لو سمحت هو ان هي يكون في في البوكلت سؤالها الطبيعي لا مش طبيعي ان هو بقى فيه سؤال غضب بس في حاجات بيبقى فيها غلطات يعني مش مش بتبقى كثيرة بس في حاجات بتبقى ساعات لكن يعني مثلا مش هتلاقي مثلا في الانتحان الانتحانات السواع ما فيه غلطة ماشي وانجام في حاجات مثلا يعني السنة الالفاتي كان فيه جملة احنا معترضين عليها هم مجلبين حاجتين ينفعوا زي الجملة بتاعت المغضة بتاعت بص, بص شير و و وقال شيء لان بص شيء ديت يمر بفلان دي موجودة برضك عن ده مش مش حاجة خالج الفرنسائي فطبعا بس هو بيبص للايه شعكا كانت كلام اعتقد ان انت جمرة قريبة من كده جدا. بيبص لان ايه هو الطالب دهنس إيه. ايه? احنا عندنا في البوكس اه خمسة وستة ولا عربعة وخمسة ولا ايه? مش عارفة. اه خمسة وستة. خمسة وستة طيب. نقول باسم الله كده. اه نادا هتبدأ معي القطعة تحليها لي كلها ولو في حد وقت معها اي حاجة هيبلغني. يا ده انتوا فاهميني القطع ولا في حاجة لو في حاجة يا جماعة واقف معنا فان كلمة واقف معا حاجة بس برضا كزي ما قلتلكوا قبل كده انا مش هارسة بقى فاهمة كل كلمة في البوكلت في القطع انا ممكن جدا انا احلل القطع وانا مش فاهمها اه مين اخرجت ليه مين اخرجتي حديدتي مين اراحت فين طب مين انا داي ايه داي انها حل البوكلت يا نادا طب يا نادا نادا هتحل معي بقطعة لو سمحتي او بقطعة صفحة 31 يا نادا نعم يا ميس ايو مش انت حالة بخلت مش كده اه هتبقابل طيب هتركزي معي كده يبقى ماشي هتبقى اه اه, آه, آه, آه هتبقابل تمام og altanje tøbke A Takk Og altalte tøbke C Takk Og altræbja tøbke A Takk Og altfæbja B Takk Og altstæt tøbke C Altstæt هي, زي هي, في في هي, أوه. أوه. هي دي القطعه اللي حضرتك في الامتحان صح و7 هتبقى اه تمام القطعه كان نعمل دول يا حبيبي هي دي القطعه اللي حضرتك في الامتحان صح هي بالظبط اه هي ايوه قبل كده اه في الامتحان دي حاجه كويسه فاطمه حلينا القطعه الثانيه <تصفيق> تمام هتبقى رقم 8 تبقى بري. تمام 9 فوق فري 11 فري 12 فوق 13 فري طيب ميرسي في حد عنده اعتراض على اي جمله من الجمل دي ولا كلنا تمام طب انا بس عايزه اسحب نظركم لحاجه اخر اخر القطعه الثانيه كلمه يعني سوف تشفى ايوه انا ده 12 انا كنت عاملاها بري عامله بقول لك بري ليميت سان طبقا لكلام الطبيب جورجيت فا اكليدونزا موه في شهر مو يعني شهر هو عندي هنا لو انت بصيتي في اخر القطعه ابري كالكوجوس جورجيت فا اكليدي بعد عده ايام سوف تشفى عده ايام للشهر خلينا كده برده خلاص ايوه عشان كده طيب هناخد بعد كده انا حل معايا القطعتين ندى وهي مننا لسه اشتراك ولا ايه انا عندي بعد كده المواقف يلا يا نور كده حللي لي كده اول ثلاثه بس بسرعه لو تحدي انا اقرا وانتي ترجمي مفيش مشكله عندي انور نور ايوه يا ايوة حبيبتي. اول تلات مواقف تتعريب الترجيمة ولا عروا انت الترجيمة شو كده رايحك? براحك اتاميس يعني... العجاج. طب ماشي ابدأ اي كده? فودي من دي افوت روكوبان بركواء اللي اه اه انت بتسألنا صديقك لماذا هو في اه في لواء من شكل جاي بتاع دي هو يكون. كارجو في اه دو تولي جور. كمان. اللي بعدها الا, بوتيك، ألا بوتيك، فو، فو، انت في المحل وبتسقي وبتستفسر وبتستعلم عن اللي هو حامه الهدوم فوديت انت تدخل اون كوا اي سات اي شار كمان كرافات إنت, ب... أنت عاوز تشتري جنبري أنت تقول جو في ألا بواسونير أو لاحقا يلا خدي ندا. يا نادا خذي بعد كده نادا يا نادا أنا ميش ميش ميش يا ماما يا رقم 17 في الموقع أيو يا ميش ايوه اتفضلي يعني ايوه يا ندى ايوه يا ماما انا سامعاكي اتفضلي رقم 17 بودي مونت ا بودر اميف بودي مونت ا بودر امي جونيم مي اكميني اكمانيتا يا انت تسالي صديقك انت مش هتصاحبني الى الهاندز خلاص مش الصاحب الهند فقال له إيه دي هو هيقول إيه؟ بس يا بم مش عارف يا ميس طيب إنتي قاعدة نعم هو أنا عاملها سيج يو أدور لانت ناخد كده ناخد الجمله بالراحه مع بعض هنا هناخد الجمله نفهمها مع بعض انت هنا حضرتك بتسالي صديقك انت مش هتصاحبني معاك للهند فمفروض ان انا هنا احنا اتفقنا ان ان ديت اجابه الاثبات على السؤال المنفي ماشي انا هثبت بقى كلهم ب سي طب انا عشان اثبت هقول له مش صوت بايظ خالص ها كده سامعاني de professoren, professorer, Hva mm. er i svi? i بسم الله الرحمن الرحيم. هاي جميعا. ايضا يا ميسي. طيب نتروف فين. اه الدنيا عندي مزبوطة. نادا ما فوقت شغالة اه مش عارقة تبعت حسارة على الوصل منها ومش شغالة معي. طيب احنا كده <تصفيق> اه. حضرتك ما كنتش بتتكلمي. الصوت ما كانت <تصفيق> اه. طيب تمام. آه يلا يا نادا احنا يبقى هنا الجملة انا عايزة اثبات الجملة المنفية ديت. يبقى هقول. هتبقى. <تصفيق> كي يجي ادور سيس سبورت كولكتيف تمام يبقى هي دي انسب جمله لان انا هثبت النفي ده انت مش هتيجي معايا الى الهاند بول لا انا بحب جده دي مش معقوله اقول له لا انا بحب الاكتاتيون يعني انت ما تسمعش دعوه بالهاند مش حابب هنا ولا انا ترسيون فانا ماليش دعوه بيه خلاص انا هقبل منه اهو ثانيا خليها انا سيتا خليها ترجع ثاني المحاوله دي هقبلها اهو قول لها تخش ثاني انا شفتها بس هي ساعتها خرجت بسرعه بالنسبة بعد كده رقم 19 أيوه سواني سواني سواني قدمت بس دخلت كده ملنا خلدي اتوصل بقى المايك نيجي بعد كده رقم 18 يا نادا كاملي معي بودمون دي أفوت رقوبان دو البيان ايه دي؟ يا نادا جو بيان دو سلماء حنان مننا الحمد لله السلامه يا نديم نيسه رقم 19 في 34 يا مننا متابعينا نور هتحل معايا 19 و20 وانت هكملي يلا نور خليني اا هو اس تون دي باس مي الي او ريتال انت بتنتظر الاوتوبيس <سلام> ولكنه متاخر ان تقول جو بلونجر ان ام بوترامي فو انديك سوكيلفا فيردون لاشوري الدي جوفي صح ولا غلط؟ قولي كده معاش تاني؟ أنا قلت فوترامي انديك شوكيلة غافير دولة في الإجابة في الإجابة جوفية جوفية اللي ألوبرا ماشي دي احنا احنا في واقعهم واحد دلوقتي صح؟ دي كده كان عليك ده؟ دي حلتها نقولي حبيبتي انت في المفروض صح كده؟ صح؟ لا. لا نور حل التقسيس لا يا نيس حضيتك قد تلي ما بتلاحي دي شاشنه كمان استفضل يبقى كده جبية اللي بعدها كمان آآم هتبقى لوفندور لوفندور الجملة بتقول votre petit frère vous demande qui travaille au centre بيشتغل في المركز التلياري هتبقى لفندور يلا يا منا رقم 22 يا منا منا ميس؟ نعم اهو رقم عشرين ازاي هتبقى جو في اللي اولوبرو ازاي؟ هو بيقولك انت بتوشير صديق هنا فوتر امي صديقك بيوشير اليك سوكي الفافير دون ايه اللي هيعمل في الصهرة؟ طب واحد هيروح ايه هي... هو هيقول هيعمل ايه في الصهرة؟ هيروح يتناول الغداء في الصهرة ولا هو هيسأل وقول ولا هيقول انا ما احنا اتفقنا ان فوتو امي بوزان ديك بيو شيرلك وبيوضح لك اهو اللي هو هيعمله في فتره المساء فتره الصرف فهو اوذنوه يروح الاوترا تمام م. يبقى كده ننزل عند 22 منى اتفضلي بيقول لك فوتو كول ااا فو انفورمي ااا فو انفورمي L دي صديقك بيستعلم بيسألك بيخبرك لأن إحنا نرجع تنقل V تركوباندي بتساوي L إل. ال-L إل وال-V دول متطابقين يعني لو فعلي زو هيبقى قول L-V ولا L-S L-S يبقى لما مش متطابقين يبقى بمعنى يخبر لو متطابقين يبقى بمعنى يستعلم وده اللي إحنا قلنا يبقى م. لو الضمير مطابق للفعل يبقى بمعنى يستعلم مختلف يبقى بمعنى يخبر مش هتبقى سي هتبقى سي اه... طب انت ما فهمتش معنى الجملة طيب كده أفهم معنى الجملة يا صديقك بيستعلم عن زي زي يا حبيبتي هنا فوزنفورم يخبرك كما هنا مختلف يبقى بمعنى يخبر هو بيخبرك هتبقى سي كلم هيرتدي ايه عندما يعمل اللاسباحك كمامي بقى كده هتنفع معها رقم سي هو يقول لا تبقى بي تمام هو بيخبرك ايه اللي هو هيرتديه عشان يمارس السباح هتبقى رقم به اخر واحدة بو بولي منزيدو بو سيون بو ذات هتبقى هتبقى الاخيرة كمان هصحح معاكو كمان هصحح معاكو الجرامير بسرعة كده كونتش بقى أستاد ماذا تذهب اليستاد؟ ألسان سورتي الثاني عشان خاطر هنا ألسان جامعة مؤنس فهتاخد سورتي اللي في المصر انت بتستمع النافي اللي موجود عندي هنا جامي نو جامي وحنا اتفقنا النو جامي دي بتنفي كون و بتنفي بارفواء و كالكو فواء فهياخد بارفواء الجملة دي محزوفة من عندنا لأن المفروض هقول الجرك والجرك تحزفت من عندنا لكوكسينال احنا اتفقنا لما رجعنا ملعك سنة تانية على الكوكسينال برضو ان الكوكسينال دي عبارة عن an insect حشرة وخلي بايك ان كلمة فلور وكلمة برونطة اصلا كلمات مؤنسة لبروف اتون كلاس دبوي ان كار منذ ربع ساعة ليز امريكان ان بكو بيحبوا جدا لو انا خدت فير هحتاج حرف الجر جو لو خدت ا هحتاج حرف الجر ا لكن هنا هاخد براتيكي عشان جاي اداه معرفه كوزو تو بور تون انيفيرسيير انيفيرسيير كلمه مفرد مذكر اا عشان كده هاخد لها تون اا نوزا لون قبل الشهور والسنوات نستخدم حرف الجر اون Je suis triste, ana hazina parce que je n'ai pas طبعا الاخرانيه والاواني جمع مذكر والثانيه ثالثه جمع مؤنث وانا عايزه حاجه للمفرد. Nicolas prend le bus pour aller à l'usine. Car Ali, هو بياخد الاتوبيس عشان يروح المصنع. لأن Car Ali نوك لأن المصنع loin de عن المنزل. بالنسبه للايميل كومونشفا اتون اونكل هقول تشي تتحول لجي يبقى جو في اموني كول برضهم مش اونكل جو دي اموني كول طبعا هنا اقول بقى ايه اون تاكسي او اون بوس بور كوا بارسكو ميزون لوين اي او بارس اي لوين دو ليكول لان بيتي هو ده مش الوحدة الرابعة؟ هو طبعاً الوزيرة المواصلات هنا اللي هي الوحدة الرابعة لكن انت تقدر تتكلمي في باقي الموضوع انت بتوحيك مكان دوت ازاي؟ يعني, يعني مرد ببالك هو موضوع يعني هو سؤال عايب رأس دائماً مش مش موضوع يعني انا ممكن هقول Je vais à monicule en puce خلال؟ أو a ما انت خدت تمام. كلمة قبل كده Bouroa barseque ho katti Alwen de ou bredul adlika bar da haol barse Mamez zo e loen de lekol. en ne beti lon de-kolchen kede enne ded et takse adus. Avve ki je ve all-kol avek meami. Bennezba ra el manat a all cho anjombre dekorason da San Kania wie e gouz المكونات بتاع طبق السلطه كلمه كوبيه يعني اقطع وكلمه لافيه يعني اغسل خلاص بس طبعا برضك ده مش من الموضوعات يعني اللي بتبقى متوقعه شويه عندنا ااا يحل معايا القطعه الاولانيه مننا يلا يا منى الصفحه بتاعه 38 عشرة. انا كده بقى لي حوالي 10 دقائق وال والبرنامج هيبقى مدته ااا هيقفل معانا ف هنحاول كده على قد ما نقدر ناخد من الايه؟ من الوحدة دي مبدئيا يبقى احنا كده هنراجع عشان بس لا تصل مننا هنراجع الوحدة التالتة وهنحل التعذيبات اللي وراها واللي عنده حاجة يجمعها ويكتبها وهنحل اتنين بكرة اللي هو رقم سبعة وكمانية ان شاء الله بإذن الله ربنا احيانا منا هتتفضل معي هتحل اول قطعة اللي هي عبارة عن الرياضة الجماعية المفضلة تحضل هتبقى واحد هتبقى بيه تمام واثنين ايه تمام وثلاثة ايه يا شيخ واربعة استني سيف. بس استني انت قلت ان رقم آ... رقم تلاتة تلاتة اختبت... ايه طب دي جبتها من ايه ماشي ماشي انعزها مصر جبتها من ايه اه جايبها من ايه هابولك لئيه زانجل لكن اي تون دو ايه انتي قلت ان انتي عملها بيه انا فتكرتها لاي ارسين ما شفتاش انجلي لا الانجلي فتكرتها هي... اول واحدة اه لا ده هو ال... ال... اسم الفريق الامريكي ده هو مذكور في اخر مع اخر واحدة اللي هي ايزابيل طب هو بيقول نقرأ الكلام امونا فيه من رأيه لباسكت بول اي سانتا لطيفة اي لي بلو انتريسون اي اميزوا اكثر يعني شيقه اكثر ومسليه اكثر عن كره القدم جادورز انا بحب الابطال الامريكان اللي هو انجل لاكرز طيب لوس انجل آ... انجل لاكرز دا. يبقى دهوت فريق ايه هاندبول بردك هو قال هاندبول ولا قال ايه لا لا باسكت باسكت انا كنت لكم. بشوفها بدور عليها هي تبقى رقم 6 كده اللي بعد كده م. رقم 4 4 أت. سي تمام 5 بي تمام 6 وبي تمام استني بس لا 6 معلش لا 6 معلش 6 6 6 سولون باستيان لو ليفربول اي اي لا تي هو قال ايه شوف الكلمة اللي جيبها بعد كلمة لليبربول جايب سانبا ولا جايب كلمة تانية اهي مليور لوميور يعني الافضل لليبربول ايه لوميور يبقى هتبقى رقم 6 هتبقى اه نيجي بعد كده مرسي. محمد صلاح هيبقى ايه ايه تمام مرسي منا ايه القطع اللي بعد كده أعتقد نور ما حلتش معي قطعة صح؟ لحل كان فاطمة وماذا قطعتين نشاته نوش؟ طبعا ماشي؟ هتبقى 8 هتبقى بريد تمام 9 فوق تمام 10 فوق تمام 11 فوق 11 تمام 12 بريد تمام 13 بريد اكسلانت ميرسي حد عنده اعتراض يا جماعه على حل القطع في حد حاسس ان الدنيا مش مظبوطه وعايز على حاجه تمام كده اوكي طيب هناخد فاطمه هتاخد معايا من... كده اول ما تبدا المواقف على السريع يلا هتبقى ا دومون دي ا بوتامي كو ال مي لو كليماسيون كو افيشو كمان كل كريماجاستيون اللي هو التكييف نشتي اللي بعدها فود بروف فود كمان يلا يا ندى خدي كده جملتين كذا ا بودر امي بو انفورمي ال رانج سيفت مو ان ال دي دانت لا ارمور دون لارموار الارموار اللي هو الدولاب خدي كمان يلا جمله دي مود اوف بودر امي سكي ان في بور ليكور دو سبورت ال دي انت لكيف يعني في السبورت حبيبتي ارسيكي فور ايه المطلوب ايه ماذا يجب المطلوب <تصفيق> <معنا الجميل>. ايوه سي يعني اذا اذا فوزا دي مال وزرايه عندك كلام في فوزنك صح عندك كلام اا ا تبقى اه تري بيان جو نوب با بيان انا لا استطيع ان انا اسمع جيدا يلا يا منى خدي كده فو انترجو اسور اا هافر دو انتر مش عارف اقراوها فوز يعني احنا اتفعنا مع بعضها من الاول حصة كلمة انتروجي دي كارات معانا كشي يعني ايه انتروجي اغبر ها اقسم بالله استفسر استفسر يا اسألي حرام عليكم يا هي نفس الاجابة يعني استفسر. كلمة يا سلام فوز انتروجي يعني انت تستفهم ما بقلته مين يعني مي بجرح بتنشي بوزان تجروجيه انت تستفسر من سور لوريف دون كرينمو الاوراري يعني مواعيد اونترينمو التدريب دو فوتر اني بوديت ماشي انت تستفسر على مواعيد مثلا هقول ا uh... بي hmm. هقول بي تري بي خدي كمان واحده فو uh, اكسبريم فو دات يعني إحنا بنستفسر عن ميولاك آآ بقولك إيه؟ أهم حاجة اللي يحدد حال الجملة الفيرب اللي بعد الضمير الأوليني فو زكس يعني إيه إكس بريمي أيوة يعني تستعلم اللي هم الح... ما يمس بما كلهم بيبقوا زي بعض لا يا منا عايب ح... يا, يا الكلام ده يا منا عايب الكلام ده إكس بريمي يعني تعبر أنت تعبر يا ليك يعني كله زي بعضه ده هتودينا في مصيبه بالله فوزك اكسبيريمير <تصفيق> انت تعبر يبقى سدتي كده معايا النهارده كلمه فوز انت رجعي حطي عليهم كده بالبلستر لينر كده بالالانسس فور اللي معاكي ولا اللي مش معاكوا القلم احمر ولا اي لا معايا, معايا معايا معايا, معايا, معايا والله معايا ماشي انت تعبر عن ميولك انت تقول ا اول واحده لا, لا آخر, واحدة, اخر واحده يا ميس ميس ايمان ايوه يا بنتي هتبقى اخر واحده اخر انا عايزه اعرف بس اول واحده معناها ايه انت تعبر عن آآ اللي هو امنيتك يعني رقم اه رقم انت ولا. الاول اخترتي رقم اه انا عايزه اعرف اه معناها ايه لا ما هي مش هينفع عشان انا ما آه. انت بتع... يعني انت عايز تكون ايه تمام اول واحده معناها ان انا انا طيار فانا مش انا بعبر عن امنيه حاجه مش حاجة هينفع آه. تمام اه هتبقى تبقى فيه كمان يبقى انا عندي هنا خلصنا كده من مين ما حدش معايا موقف في الموقف دي فاطمه ولا هو نور مش عارف نور نور يلا نور نور حاضر يا ميس ا كل برودوي لاتيه الودو سوبر انت انت منطق <تصفيق> ايه هي المنتجات البنية اللي هي عايدة من السبرة المرشي هي طفول أشتت دو ياقورت تشتري زبادي تمام صحيح بعدها تضيج مير ووديت قبل الأكل يعني المنطقة هتقول لك لفت ولي دون بعد الأكل بعد الأكل بعد الأكل المنطقة هتقول لك اخت الأسنانة Can you hear يام مكش يا كايد منيك في شكولاتك هيا بيكو منيك مين اخي سمعينك <تصفيق> مين اخي سمعينك يا بشيزي مش فاهمة يعني هانان اي حاجة غيري الشيكولات <تصفيق> معلش يا عيارة عشان بيت دي برد اصلا ايه ¿Liz? ¿Sí? جمله بنات ايوه يا ميس اخر جمله تمام اخر جمله ايوه سمعتكم كده عشان اتاكد جمله ايه بقى فودي موندي يا صديقك بيسالك اللي هو الحصان ده ايه هو إيه انت تقول له ان انيمال تمام انا غيره بالصفحه وهحل معاكم بسرعه جرامر كده إسمعوني كويس طبعا هنا زي ما اتفقنا ان في حلقة امر مضبط الضمير بيجي بعدين فيدريك قام ليه بونتالو مش هتنفع لبلو عشان مفض مذكرة والاخانية جامعة مؤنس فهتاخد اللي هي البلو كلير لان الالوان اللي هي المركبة بيتشتغل شكلها سابس في المفض وفي المذكر وفي كل الاشكال لها شكل واحد اللي هو البلو كلير اللي هو الازرق الفتح كلمة ديرسون هي اشخاص دي كلمه جمع مؤنث يا جماعه فهتاخد توت الاولانيه طبعا كلمه اونترينوز هنا مفرد مؤنث ولكنها بدات بحرف متحرك فبتتعامل معامل معامل المذكر وهناخد لها سي جي تي اونفوي اي هي مذكره ولكنها بدات بحرف متحرك فتاخد سات اجو عملو هاندبول مي هو بيحب الهاندبول ولكن ان الجيمنياز ما بيروحش ابدا الجيمنياز على فلم إلياد برو شبرو طبعا هنا كلمة بو دي صفة دمع مذكر فهتاخذ كلمة شبرو اللي هي دمع ايه دمع مذكر نيجي بعد كده بالنسبة ل ماكوزين ما ماكوزين دي هتاخذ رقم بي سي باني لان ده ذرب أترف بحثيكم بوزي عشان ماكوزين دي في ميناء for å gjøre det ene judo masculin, og verbe å gjøre det ene. Kjell måen, måen gjør det ene, det er ene som A, for ene, masculin, og det er ene, hvis du har mal på bjeg, kan du gjøre det ene på bjeg, kan du gjøre كده احنا خلصنا الجرامير اخر حاجة بالنسبة ليه الاميل بيقول لي كالي فوتر مويند ترانسبور طبعا كده يعني صعب شوية ان الموضوع زيدي يجي بعد ما الوحدة الرابعة اتلت بالنسبة للموضوعات برضا قادي هاته سعيد اسأل في حاجة. اتفضلي في السوجي في, المو... في السوجي تاني موضوع كده مش وهمية تاني موضوع بقول لك بارليد وبو جو اتكلم عن زوء حضرتك بالنسبة للناتور فيما يخص الطبيعة انت تحب ان الطبيعة، بتحبي الجبال بتحبي البحور، تحب الشمس يبقى انت اديتها تقولي ايه فيما يخص يبقى تقولي دون لا ناتير في الطبيعه جام كذا جوبريفير كذا جادور كذا خلاص بالنسبه للسكولار دون في سكولير بالنسبه للحياه المدرسيه انا بحب كذا وكذا او بالنسبه للماتيريس سكولار الماده الدراسيه انا بحب كذا وكذا وكذا فيما يخص اللي هي لي زاليمو الحاجات الخاصه بالعناصر الغذائيه بقى جيم كذا أنا بحب كذا وكذا وكذا ماشي يب هو عارف اللي أنت بتحبي إيه هو زوء حضرتك في الناتور والسكولار والأليمونتر عايزة تكتب الموضوع التي بعتليه يقولي أصححه لك لما عنيش أي مشكلة خلاص يا شباب الله احنا تمام. كده خطوصنا اللي علينا اه... اه... أنا شوف بقا حاول مش عرفة أنا المفروض لو حقيقي يا فاطمة بالنسبة لو أنا لدي الكوردة دوت أنا أعبقي المف... عشان رفاهه على ده أنا بصراحه برضك مش عارفة. مش عارفة. خلاص اشوف حد من الشباب اللي عندي. ان شاء الله كده يبقى المعاد بتاع يوم الحد والصبح ده كده مش مناسب ولا ايه زروف كل اللي بتسحب الليل وبتنبى النهار فهنخلينا خلاص زي ما احنا هيبقى معادنا على الساعة سبعة. خلاص برضك يا جماعة مش عايزاكم تكتبوا المادة لموضوعات لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا يعني من هنا حد بكرة حاولي تكتبوا الموضوعات في كراسة لو انت حتى معاديها وراح باي حكة نزلك السبت واخد الكراسة صحة حالك وذلك المهم من انا مش عايزاكم ما تكتبواش موضوعات خمس درجات انا مش مستغنيني لانا ولا انتم مستغنيني عنهم بعد كعب السنة كله خلاص ماشي يبقى اي عايز يبعثها لي على الـ على, الـ على, الـ على, الـ على النب اوكي عايز يبعثها لي يجيبها كده وانا اخدها منه وربنا يربي يسر الامر ان شاء الله حد حابب عن حاجه ماشي <تصفيق> طب يا ريت يا ريت يا جماعه تتواصلوا مع الاثنين اسراء يعني انت قلت اسراء علي ما عندهاش نت يعني حتى لو لو هي بتزور حد فيكم في نفس الميعاد يعني انا من ساعه ما دنيا وقفت انا ما اعرفش عنها اي اخبار ما اعرفش هل هي يا تكون شغاله مع حد بره بس المهم ان دنيا تبقى واقفه واسراء احمد بردك انا للاسف ما فيش تواصل بيني وبين انتوا ما عندكوش رقمها ولا ايه ظروفها ايه هي المفروض هي عندنا على الوصل بس ما لناش كان حد فيكم كان طيب ماشي ما هي هي مفهودة هي فعلا معانا على الوطس بس هي مش بتعلق يعني مش بتعلق على اي حاجة خلاص فاشوفوا لو هي انا يعني ايه مش عايزة برضك الدنيا توقع من حد ربنا ربي يوفق الجميع ان شاء الله خلاص خلاص <تصفيق> خلاص <تصفيق> ماشي انا احاول ارفع الساعة دهوت وانزلوا برضك على الجروب لو حد منهم يحب يسمعوا حد عايزة الف حالة خلاص <تصفيق> يعني اشهدوا ربنا معاك ربنا <تصفيق> ماشي حبيب شوفك على خير ان شاء الله معالك السلام <تصفيق> <تصفيق> Mas ma